بسم الله الرحمن الرحيم الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار ممينة القحطان يا منزل الآيات والغرقان بيني وبينك حرمة القرآن أشرح به صدري لمعرفة الهدى واصل به قلبي من الشيطان ممية <تصفيق> القسطان قم جلس بيتك إن سمعت لذتنة وتوق كل منافق كالتاهم أجل فرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهان ممية <تصفيق> القسطان والقبر صح نعيمه وأذابه وكلاهما للناس مدخران والبات بعد الموت وعد خادق بإعادة الأرواح في الأبدال وولية الطحطان حداء بصوت الشيخ أكثور عبد الرحمن الحميل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمنسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه قصيدة الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي المعروفة بنولية القحطان قال رحمه الله تعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن أشرح به صدري لمعرفة الهدى واصل به قلبي من الشيطان يسر به عمري وأنب مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به عزري وأخلح شاني واشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا قسراني صهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وآل مكاني واقطع به طمعي وشرف كسر به ورأي وأحيي جناني أشهر به ليلي وأضمي جوارحي أسبر بخوض دمائها أجفاني أنزجه يا ربي بلحن يمعدني واصل به قلبي من العبواني أنت الذي صورتني وخلقتني وهبيتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت قبري واعي القرآني أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير شف يد ولا دكاني وجبرتني وسكرتني ونفرتني وعمرتني بالقبل والإحسان أنت الذي أعويتني وحظوتني وهديتني من حيرة الخذلال وزرعتني بين قلوب مودة وعطلت منك برحمة وحناني ونشرت لي في العالمين محافلا وشكرت عن أبصارهم عطياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم يخواني والله لوالموا قبيح سريرتي لا بك سلام علي من يلقاني ولعارضوا عني وملوا صحبتي ولا بوئت بعد شرامة الهوامي لا كذا تنعى يدي ومثالي احلنت عن شطبي وان طغاني خل المحمد والنضائح كلها بخاطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي رب بانعم لا لي بشكر اقل مما يدان فوحقت هجمتك التي آتتني حتى شدت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيديها إيماني لا أسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك غد جاء أرشاني ولا, ولا أذكرنك قائما أو قاعدا ولا أشكرنك سائر الأحيان ولا أشكما عن البرية خلتي ولا أشكون إليك جهد زماني ولا أقفدنك في جميع حوائجي من ثوم قفد فلانة وفلاني ولا أحسنن عن الأمام مطامعي بحسامي أسلم تشبه بناني ولا أجعلن رضاك أكبر همتي ولا أضربن من الهوى شيطاني ولا أكتون عيوب عن السيب ولا اقبضن عني الفجور عماني ولا امنى ان ننس عن شهواتها ولا اجعلن الزهد من اعوامي ولا اتلون حروف وحيك بالدجا ولا احرقن بنوره شيطاني انت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبياني ونظمته ببلاغة عزلية حكيفها يقفى على الألهان وكتبت في اللوح الحقيب حروصه من قبل خلق الخلق في أزمعان فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحساني نادى بصوت فيما كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا سيسمع صوته السقلان أن يا عبادي أوف تولي واسمعوا قول الإله الملك الديان هذا حديث نبي معا ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا فذ ليس يدرك وصه بعياني. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان وهو المثيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا مثيان من دع يكيف ذاته وففاته وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على العرش استوى يحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوه من عدنان صلى عليه الله خير صلاته ما لا حفيس لكيهما القمران وجاء بالقرآن من عند الذي لا تاتريه نوائب الحجذان تنزيل رب العالمين وحيه بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله وكلام لا يجيء بمثله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 رب البرية وليقول سبحاني فاذا تناقض نظمه فليلبس او بالنقيصة صاغرا بهوالي او فليطر بانه تنزيل من سماه في العصر الكتاب مثالي لا ريب فيه بانه تنزيله وبداية التنزيل في رمضاني الله فصله واحكم ايه وتلاه تنزيلاً بلا ألحان هو قوله وكلامه وقطابه بضصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو نهره وصراطه الهادي إلى الربوان جمع العلوم دقيقها وجليلها فبهي يصول العالم الربان قصط على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني كلماته مظلومة وحروفه بتمام أنفاض وحسن معاني وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعوثيان من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة العوثان من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آلي من قال إما حروفه مخلوقة فلعنه ثم هجره كل أوالي لا ترق مبتجعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك العبدالي والوقف في القرآن قبض باطل وخداع كل مذبذب حيرالي قل غير مخلوق شلام يعجل وناتك في الإجابة وعالي أهل الشريعة أي قلوب لزوله والقائلون بخلقه تكلاني وتجند اللفظين إنك ليهما ومقال جهن عندنا سياني وأيها السمي قل بوصيتي واخفف بذلك جملة الأطوال واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضعني كن في عمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثالي الأول المبدي بغير بداية والآخر المهني وليس بثان وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان ركم الديامة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقى وهما ومنزلتاهما ضدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خبلان سبحان من يجري العمور بحكمة فالخلق بالارزاق والحرمان نفدت مسياته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في من الكتاب مسطر من غير اغفال ولا نقصان فاقفد هديت ولا تكن متغاديا ان القدور تفور بالغليان ضمد الشريعات والكتاب كليهما فكل امرئ ما ولكل عبد حافظ عامل كل ما يقع الجزاء عليه مخلوقاني انرا بكتاب كامل هي واسع لهي وهما لامر الله المستمرامي والله هو أن انحذ خذابته أو أن يقاس بجنه الاعيان وحياتنا في القبر بعد مماتنا ما حق ويسألنا به الملكال والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعدوا فادق بإعادة الأرواح في الأبدال وصراطنا حق وحوض نبينا خدق له عدد النجوم أوال يسقى بها السلي أعذب شربة ويزاد كل مخالف فتالي وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الورى بسماء للأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيع لأرضنا مع أنه في كل وقت دالي وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم شيئا عصب الخصمان والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدأ للست بعد ثمان يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تسقطقت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الوردان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشالي والجنة العليا ونار جهنم باران من الخصمين دائم تالي يوم يجيع المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيالي ويجيء فيه المجرمون الى نظى يتلمضون تلمض الاطشالي ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآسام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيرهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك ودخلوا جنات عجل وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب غير هواني وإذا دعيت إلى أداء فريبة فانتق ولا تكفي الإجابة واني قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها فلهم عند الله أعظم شاني ما تم عنا زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختاني يلوتر بعد الفرد آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان ما كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه لمشان وقيامنا رمضان فرض واجبا وقيامنا المثنون في رمضان صلى النبي به صلاة رابطا وروى الجماعة أنها سنتان إن التراوح راحة في ليله لما شاءت كل عويد زي كلامي والله ما جال شر او منكرن المجوس وشيعة الصلباني والحج مسترد عليك وشرطه امن الطريق وسحته الابداني سبح وجه تعالى جنائز اربعا واسالها بالعفو والغفران ان صلاتها للجنائز عندنا ترضي الكفاية على الأعيان إن الأهلة للأمام مواقف وبها يقوم حساب كل زمان لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان لا تعتقدين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان إن الروافض بشر من وطئ الحصى من كل فائقه ومن انساني مدح النبي وخونه اصحابه ورموه مذل ولعواني ابو قرامه فهو شنب صحبه عند الله من قدالي كجئنما اهل النبي وصحبه روح يضم جميع حاجه سداني سئتان عقدهما شرعه احمد لأبي وأمي ذاني كرجعتاني شئتاني خالكتان في شبل الهدى وهما بدين الله قائمتاني قل إن حير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتباني وأجل صاحب الرسم صاحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقان مصر محمد مدمي ونفسي ذلك الرجلان فهم الذان تظاهران نبينا في مصره وهما له سهران بنتاهما أثنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أثنى صحابة أحمد وحبذ العبران والبنتان وهما وزيراه اللذان هماهما هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مرتجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد الجبلان أفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلال أثناهما أذكاهما أعلاهما خررا لفتال عني أبا بكر الذي لم يختلف من سرعنا في قبل هيرتلال وسيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلال وعضو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقال اكرم يا عيشة الرضا من حرة بكر مطهرة العزار حصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة نسوان هي عرسه هي أنسه هي الفه هي صدق صدقا بلا ادهاني اوليس والدها يصافي بالها وهم عبروح الله مؤتلفاني لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني عنيده الخاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحظ لأم وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثماني ولي الخلاب تصير أحمد بعده آني علي العالم الربان زوج البتولي أخ الرسول وركمه ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلاب تركبتا وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلق الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني اشر الى البتون البتول وبالها ولن هما لمحمد تلقاني وغشنا لاصلهما برابط أحمد لله بر ذل الاخ والغشنا اشلم بطلحه والزبير وسعدهم وساعدهم وعبيدهم وبع بد الرحمان وبع والتقى وامدح جماعة بيات الربوان قل خير قولا في صحابة احمد وامدح جميع الال والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوضع بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وباتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأظام والويل للركب الذين شعوا إلى عزمان فاجتمعوا على الأصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران نتنى نكفر مسلما بكبيرة والله ذو عفو وذو غفران لا تأملن من الثوارث كلما جمع الرواة وقف كل بنان اروي الحديث المنطقى عن اهله سيناء ذوي الاحلام والاسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليت والزهري اوسفيان واحفظ رواية جافر بن محمد فمكانه فيها اجل مكان واحفظ لاهل البيت واجب حقهم وعرف عليا أي ما عرفان لا تنتقفه ولا تزد في قدره فعليه تفلا نار طائفتان إحداهما لا ترتبيه خليفة وتنسكه الأخرى إلها ثان والعنز مادقة الروافط إنهم عناقهم غلت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة وقت دوسك بغساب ملة صاحب العيوان لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون معبرهان لعنوا كما ضغبوا صحابة أحمد وعبادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة خلقا بها ربي إلى أحيان احذر عقاب الله وارج ثوابه حتى تكون كمن له قلبان إيماننا بالله بين ثلاغة عمل وقول واعتقى بجنان ويزيد بالتقوى وينقص بالرداء وكلاهما في القلبيات لجان وإذا خلوا تبريدة في ظلمة وانص داعية إلى من نظر العله وقل إن الذي خلق الظلام يراني كن طالبا للعلم وعموا صالحا فهما إلى سبل الهدى سبباني لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بذخار في الكهاني علم النجوم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعاني هذا دليل سعادتنا أو شقوة؟ ما هو الذي درأ الورى وبراني من قال بالتأثير فعوى معطل للشرع متبع لقول إن ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع مقال الناقض الدهقاني بعض النجوم خلق نزينا للسماء شد الرفاق ترائب النسواني وتواكب تهدي المسافر في السرع ورجوم كل مسابر شيطان لا يعلم الإنسان ما يقبى غدا إذ كل يوم من ربنا في شان والله ينطرنا الغيوت بفضله لا نوأ عواء ولا دبران من قال إن العيث جاء بهمعة أو فرقة أو شوش بالميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان وكذا الطبيعة للشريعة ضدها ولقل ما يتجمع بالدان وإذا طلبت طبائعا مستسلما فطلب شواب النار في العدران علم فلاسبة الغوات طبيعة ومعاد أرواح بلا بدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيواني لا تستمع قول الضوارد بالحفا والزاجرين الصار بالطيران فالذرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان شذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان أحاط بالأرض المحيطة علمهم عند جداله شمخلاقنا لي انفجر انهارها وعيونها ما ام له يروى فضلع شاني ان اخرج اثمارها ونباتها والنخل ذات الطل والقنواني ام هل له مال من بعد ثمارها ام باختلاف الطعم والالواني الله هو احكم من خلق ذلك كله فنايمها قناه ايماه اقاني قل الطبيب الفيلسوف في ذمئ هي ان الطبيعه علم حاضرها اني اين الطبيعه عند كونك مثله سلبتني علم شجت بهن اني اثر الطبيعه تصورت كمصورا لمسامع ونواظر وبنان اثر الطبيعه احرجت كمنكسا من بطل عمك وهي الأركان أن فجرت لك باللبان تديها فرضعتها حتى مضى الحولان أن صيرت في والديك محبة بما يرضيك مرتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليونان وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين الذي الصادق العدنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وشيد الهديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وده أتالوة وصاحب مدين وصاحب فكلاهما في الدين مجتهدان ودين إبراهيم وابنيه معن وبه نجام النفحة النيران وبه حم الله الزبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان ودين يعقوب النبي ويونسل وكلاهما في الله مبتليان ودين داود الخنيفة وابنه وبه أذل له ملوك الجاني ودين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحب للشيخان وله داعيس ابن مريم قومه لم يجرهم لعبادة الصلبان والله أنتقه صبيا بالهدى في المهد ثم سمع على الصديان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكر الذي من يجتمع يوما على زلب الله وضوان الطاهر النسوان والغلد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وعلم نبوة والهدى ما أحد يهودي ولا نصران بل مسلمون ومؤمنون بربهم فنفاء في الإسرار والإعمال ولملة الإسلام خمس قائد يالله أنطقني بها وهداني لا تعطي ربك قائلا أو فائلا فكلاهما ذا الصحي جمّل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران كن جلس بيتك إن سميت بذتنة وتوقّ كل منافق فالتعالي أجل فرائض لا تكن متواليا فتكون عند الله شر مهامي أدن السواك مع الوضوع فإنه مرض الإله مطهر الأسمان ثم الاله لد الوضو ابن يثل ثم شعرنا في التنوان حالي فسات اعمال الورانياتهم وعلى الاشاق قواعد الوليان اسل وضوك لا تفرق شمله فالقوم واليسد ومسكر بالي ولست رجلا كيه خوف وهم عمم الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها أن يمسح الخصفان وإذا أردت طهارة لجنابة فليقلع والتغسل القدمان غسل الجنابة في الرقاب أمامة فأداؤها من أكمل الإيمان فإذا ابتليت فبادرا بغسلها لا خير فيه متثبط كثلان وإذا أدمت الماء كن متيمما من في الترب الأرض والجدران متيمما صليت أو متوضعا فكلاهما في الشرع مدذئتان والماء ما لم تستحل أصافه بنجاسة ناع سائر الأدهان فإذا أصفا فيه لونه أو طعمه مع ريحه من جمله الاضوالي فاعنه كما يطاهرا ومطهرا هذان ابلغ وصفه هذا علي فاذا تغير له لونه او طعمه من حمئه لا دار والعجران زاد لنا به وطهورنا فثناء بقلب حاضر يقضان والبحر اجناه طهور ماؤه وتحل ميتته من الخيتان اياك نستك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتدئان واحذر وضواك مفرطا ومفرطا فكلاهما في الهل لا تفترم ولا تقلل واقتفد فالقفض والتوفيق مفتحبان نقض الوضوء بقبلة او لمسة او طول نوم او بمسختان او بولة او غائط او نومة او نفخة ذي السر والاعلان ومن المذي او الودي كلاهما من حيض يبدو البول ينحجران ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضمر نفخه الفخذان وبيان ذلك صوته او ريحه هاتان بينتان صادقتان والغسل فرض من ثلاثة اوجهم المني وحيضة النسوان يتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماعي ذا التقى الفرجان فكلهما إن انزلا او اكتلا فعما بحكم الشرعيات فلاني والحيض والمبساء اصل واحد عند انقطاع الزم يغتسلان ومتى ترى المبساء طهرا تغتسل أولا فغاية طهرها شهران لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زال قل إن رجم الزاليين كليهما فرض إذا زميا على الإحصان والرجم ذي القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلب البكران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان في السرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متباني ألقم بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني فالسمت تطلع من مكان غروبها وخروج بجال وهول دخان وخروج يأجوج ومعزوج معا من كل فقع شاسع ومكان ومزول عيسى قاتلا بجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان صل الصلاة الخمس أول وقتها الكل واحدة لها وقتاني وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والأفطار مفعولان والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلان وارقب طلوع الفجر واستيقم به فالفجر عندك يوخنا فجران فجر شذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان والظل في الأجمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان فقرأ إذا قرأ الإمام مخافسا واشكت إذا ما كان ذا إعلاني ولكل ثأو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولاني سنن الصلاة مبينة وطروبها فاسأل شيوخ الفقح والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلاني تسليمها وكلاهما فرضان اتبع امامك خافضا او رافعا فكلاهما فعلان محمودان لا ترفعا قبل الامام ولا تضع فكلاهما امران مذنومان ان الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان احسن فلا تكراش عنهم ساجدا بتطمعن وترفق وتدالي لا ترتبت ما دلت فيها قائما واخشى بقلب خائف رهبان لا تدخلن الى صلافك حاقنا فالاحتقان يخل بالاركان بيت من الليل الصيام بنية من قبل ان يتميز الخيطان يجزيك في رمضان مية ليلة إذ ليس مختلطا بعقد ثاني رمضان شهر شعمل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان إلا المسافر والمريض فقد أتى فأخير صومه ما بوقت ثاني وكذاك حمل والرضاء كلاهما في فطره لنسائنا عذران هجر بفطرك والسحور مؤخر فكلاهما أمران مرغوباني حصوا صيامك بالسكوت عن الخنا أطبغ على عينيك بالهاجفاني لا تمشي ذا وجهين من بين الوراء شر البرية ملأ وجهاني لا تحسد أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك ثاني ما بين الصاحبين نميمة قال لي اجل والعين حق غير سابقه لنا يقضى من الرزق والحرمان وتعرب بالوالدين فانه فرض عليك وفاء السلطان لا تخرجنا على الامام محاربا ولو انه رجل من الحبشه ومتاء مرتب جدعة او زلة فهرب دينك اخر البلدان الدين راس المال فاستمسك به فضياءه من اعظم القسران لا تقلب مراتي لديك بريبة لو كنت بالنساك مثل بناني ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان ان لم تكن تلك سلك باء وظ ولااءت معلي ما تبل النها النسائم وًّ فقلبه الن السيعة الملاان لا تلك أحد باحك خاليا فلا النسائت قات لا خاوال وذّونك عن ملاحظة النت وونحاتن لاحبات وقديامي. لا تجعل أن طلاق أهلك أربطا أن الطلاق لا أخبث الأيمان أن الطلاق مع العتاق كلاهما عند الله من قوتان واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أن يدفان لا يبدو منك إلى صديقك زلدهم وادع الفؤادك أوثق الخلان لا تحترم من الذنوب صغارها فالقطر منه تدفق الخزجان وإذا نذرت بكم بنذرك مغفيا فالنذر مثل العهد مسؤولان لا تشغلن بعيد غيرك غافلا عن عيد نفسك إنه عيبان لا تثني عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يصل بالأديان واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والسنآني وإذا طلرت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان فاجعل الكتاب الله برعا سابغا واشترع وبد في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واذبت بفضرك تحت عنوية الهدى فالصبر أوتق عبدة الإنسان واطعم لرمح الحق كل معامد لله بر الفارس الطعام واحمل بسير الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبال واحضر بجادك مكر خطمك إنه كثال بالبري ثرو وغان أصل الجدال من الشعال وطرعه اسم الجواب بأحسنت بياني لا تهتبت عند السؤال ولا تعد نفض السؤال كلاهما عيداني وإذا غلبت الخصم لا تهزى به فالعجب يخمد جمرة الإحسان فلرب من هزم المحارب آمداً ثم انسنا فسقى على الفرسان واسكت إذا وقع الخصوم وقعقع فلربما ألقعك في بحران ولربما ضحك الخصوم لبهشة فاثبت ولا كل عن البرهان فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة أرجمت ببيان لا تغضبن إذا سعيت ولا تفح فشلاهما صلقان مذمومان واحذر مناظرة بمجمس خيثة حتى تبدل خيثة بأمان ناظر عجيبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحت كمان كن طول دهرك ساكتا فهما لكل فضيلة باباني واخلى رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمل الكتباني كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترناني من غوط ملهوف وشبعة ودفار عريال وفذية عاني فإذا فعلت الخير لا تمّن به لا خير فيه متمد حمّنّاني اذكر على النعماء واصبر للبلاء فكلهما خلقان من حاني لا تشكو أنّا بعلّة أو كلّة فعما لأرض المرء فاضحتاني فنحر وجهك بالقناة إنما صوم الوجوه مروعة الغتيان بالله ثق وله أنب وبه استعلم فإذا فعلت بأن تحير معاني وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حضر الممات ولا تقل لمياني وإذا ابتليت بعسرة واصبر لها قال سر صدر دنيا جه يسرا لي لا تحبطنك البطان للطعام تثمنا فجصم اهل العلم غير مالي لا تتبع شهوه بنفسك مصرغا فالله هو معبد الشهوان عقلك عمك ما استقات فانه نبع جسم وفحت الابدالي ظلمك هواك بظف بطنك انه شر الرجال العاجز البطناني اظن انهاك درك وطيدال العنا يوما بطول تلهف لاكالي حسم غذائيا وابعد عن شرب الدواء فيما مع تقليل وليد النار لي فياك والعظم على الدواء فلربما أفضع إلى الخذلان ذبر دوائك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان وتداوى بالعسل المفصى واحتجل فهما لذائك كله برآني لا تدخل الحمام سبعان الحشاء لا خير الحمام للشبعان لا تفن عمرك في الجماع فإنه يكتل وجوه بحلة اليرقان لا خير في المعاذب كلها والرقف والإيقاء في القضبان إن التقي لربه متنزه عن صوت يثار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقى فيما بحسن شجن وحسن بياني أشهى وأوصى في النفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثاني وحنينه في الليل أطيب مشمعا من لغمة النايات والعيداني أرض عن الدنيا الذنية واحدا فالزهد إن جأوا لمنها زهداني زهد عن الدنيا وزهد في السنة فبع لمن أمثى له الزهدان لا تنتهب مال اليتام ظالما واجع الربا فكلاهما فسقان واحفظ لجارك حقه وإمامه ولكل جار متلم حقان واضحك لضيذك حين ينزل رحله إن الكريم يتر بالضيفان واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران واصدق ولا تحلف ما عليك اخادن وتحرض كثرت الاهمال وتوقع ايمان الغموض فانها فدعو يا رب لاقي عن حطامي من الحرائر 4 قبل الزوات الدين والاحصاني لا تنكحن محدتا في عده فنكاحها وزناؤها شبهان عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أفلان تبلق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سيان وحدودهن على ثلاغة أقرؤ أو أشهر وكلاهما جسران وكذاك عدة من توفي زوجها سبعون يوما بعدها تهران عدد الحرامل من طلاقنا أو فنى وضع الأذنة صارخا أو فاني وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعاني من لم تحد أو من تقلص حيبها فدفح ذي كنتيهما العددان سلطاهما تبقى ثلاثة عشهر حكما هما في النصف مستوياني عبد الجوائر من الطلاق بحيبة ومن الوثاة الخنف والشعران فبضلقتين تبين من زوج لها لا رد الا بعد زوج ثان وكذا الحرائر فالثلاق تبينها فيحل تلك وهذا زوجاني فذلك ها زوجي معا غبقه وارضى بلا دلف وانا اطيعي حتى اذا تمثل للنكاح بذلكن فمن ازداد زيانيه علي اياك وتسل المحلل انه والمستحل لردها كيساني لان من لي محللا ومحللا اتلاهما بالشرع ملعونالك لا تضربا أمة ولا عبدا جنى فشلاهما بيديك معثورانك اعرض عن النسوان جهدك وانتبد لعناق خيرات هناك حساني في جنة طابت وطاب نائمها من كل فاكهة بها زوجاني انهارها تجري لهم من تحتهم محفوبة بالنخل والرماني غرفاتها من لعلو وزبرجد وقصورها من خالص العقياني خفرت بيال المتقين تواعب شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه كعورهن حواليكم حمر الخدود عواتق الاجهان خلج الصغور اذا ابتسمنا ضواحكا هيق الخطور نواعم الابدان خضر الثياب خديهن نواهد صفر الحلي عواطر الاردان مبالقوا منهن ازواج لهم سيبار عدن في محل امالي يسقون من خمر لذيذ شربها بأنام للخدام والولدان لو تنبر الحوراء عند وليها وهما فوق الفرس متكيان يتنازع مركاس في أيديهما وهما بلدة شربها فرحان ولربما تسقيه كاسا ثانيا وكلاهما برضى بها حلوان يتحدثان على الآرائك خلوة وهما بثوب الوطن مستملان عشر بجنة عزيز. نهاية النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بأنذي صفوة الجيران أم يسمعون كلامه ويرونهم والمغلتان إليه ناظرتاني وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التجان تجانهم من لولئ وزبر جب أو فضة من خالف العقيان وخواتما من عزجب وأساور من فضة كثيت بها الزندان وطعامهم من لحن طير نائم كالبقف يضع مسائر الألوان وفحابهم ذهب ودر فائق سبعون ألقا فوق ألف إخوان إن كنت مشتاقا لها شلفا بها شوق الغريب لرؤية الغوطان كم وحسنا فيما استطعت فربما فجاء من اليحسان باليحسان وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بخان أدم الصيام مع القيام تهبدا فشلاهما عملان مقبولان قلت بجاوة له الكتابة ولا ثنم. إلا كنومة حائر والهان فلربما تأتي المنية بابة ستساق من فرس إلى الأكفان يا حب ذا عيمان في غسق الدجا من خشية الرحمن ذاكيتان لا تقذف من المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البعتان لا تدخل النبي وتقع من حضر إلا بنحمحة أو استئذان لا تج إذااد حكم مصبةة إن الصبور تواب بثي فيد الكيت بكبة وفض الله الله ح وحده هو وعليك عليك المبين شرعنا وغرائ بال الميراد والقرآان هل الحساب وائل المشرع محمد هل معني مطلوب متبي؟ لولا الغرائب ضع أميرات الوراء وجرى خصام الولد والشيبان لولا الحساب وضربه وكثوره لم ينقسم سهم ولا سهمان لا تلتمس علم الكلام فإنهم يدعو إلى التعطيل والهيمان لا يفحض البدعي إلا مثله فحتى الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغيران وللعبان يشتبهاني اخذوا الكلام عن الفلاسفة العلا جهدوا الشرائع غرة واماني حملوا الامور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران نرجيهم يزري على قبريهم والذرقتان لدي فاتقتان ويتب مختاريهم دوريهم جوال قرطبي وملاعن الرطباني ويا عيدك الرامي وهم وهبيهم وكلاهما يروي عن ابني اباني نحاجهم صبح ثقال ورونق نجم السراب يلوح للظمأ ام دعساريهم والمعتزليهم يتناظرون تناظرا كل يقيس بعقله سبل الهدى وسيته هي حلوه الهيلاني فالله يجب بما هم أهله وله السماء من قولهم ضران من قات شرى محمد في عقله قد بك به الأهواء في غدران لا تفكر في ذات ربك وتبر فيما به يتصرف الملوان والله ربي مات كي يقلاته بخواطر الأوهام والأزهام أمر الأحاب إذا الصفاتك ماتت من غير تعويل ولا دياني. من الله وجه لا يحدد صورة ولربنا عيمان ناظرتان وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه جلت عن الأيمان كنت يدي ربي يمين وصها فهما على الثقلين منفقتان كرسيه وفع السماوات العلاء والارض وهو يعمه القدمان والله يضحك لك ضحك عبيده والكيف ممتمع على الرحمن والله ينزل كل آخر ليلة لسماءه الدنيا بلا كتمان فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني حاش الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفياني والأصل أن الله ليس كمثله سيء تعالى الرب ذو الإحسان وحديده القرآن وهو سلامه صوت وحرظ ليس يفترقان نسنع نسبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهان فالصوت ليس بمعجب تجسيمهم إذ كانت الصفتان تخترفان حركات ألسلنا وصوت حلوقنا مخلوقة وجميع ذلك فان وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان وحياة ربي لم تزع صفة له سبحانه من كامل ذي الشيان وكذا كطرت إلهنا ونداؤه حقا اتى في محكم القرآن اني اقول فانصت لمقالتي يا ماشر الخلطاء واليخوان ان الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الاشياخ والشبان هو قول ربي ايه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان من قال في القرآن ضد مقالتي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 فأس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموع له العميان ولقد مضمت قفيدتين بهجوحي أبياد كل قفيدة مئتان والآن أهجل أجعري وحزبه وعضيع ما كتموا من البهتان يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت والحيتان شفرتم أهل الشريعة والهدى وطعمتم بالبغي والعدوان فلأنصرن الحق حتى إنني أستو على ساداتكم بضعان الله خيرني عصاموسا لكم حتى تلقظ إفتكم تعباني بأدلة القرآن أبطل سحركم ودهي أزلدل كل من لا هو وملجئيه هو ومنجني من كيف كل لمنعذق خواني أزعمتموا أن القرآن عبارة فهما كما تحقون قرآناني إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني هذا الجويحر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أسلامي من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقرب الإسلام والفرقاني أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أم واني عطلتم السباة السماوات العلا والعرشة فلائثهم من الرحمن وامدتم وان الله غلي في آية من جملة القرآن هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستعدل الشيطان سميتم علم العصول ضلالة كسم النبي لخمرة الأدنان ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها أصانني وحماني إني أتصمت بحبل شرع محمد وأعبدته بنواجد الأثناني يا أسعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهاني جاءت كموش نية مأمونة من شاعر ذر باللسان معاني خرج القوافية بالمدائح والهجا فشام جملتها لدي عواني يحوي ضفيح القوم من لهواته كالصخر يهبط من ذراك أهلاني اني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان هي للروافض درة عمرية فركت رؤوسهم بلا اعزام وفي رؤوس المالقين شقيقة ضربت لغرض صداعها الصدران وفي قلوب الاشعرية كلهم صاب وفل اجساد كالشعدان لتكن لأهل الحق شهدا صافيا او ثمر يترب ذلك الصيحاني وانا الذي حذرتها واجعلتها مظظومة كقلائد المرجاني ونصرت اهل الحق مبلغ طاقتي وطبعت كل مخالف صفعاني ابياتها مثل الحذائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجامي وكأن رسم سطورها في طرسها رجل تنمقه أكف غوامي والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني قال الإله على النبي محمد ماناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كلما أنشتموا رحم الإله فداك يا قحطان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي ثالث تقبلوا تحية إخوانكم في تسليلات الروضة الإسلامية القاهرة حلواني شارع منصور أمام البنك الأهلي هاتف رقم 5 5 7 4 3 تم تسليل والإخراج والمنتاج بستوديو الإبداع مهند الصوت أحمد صلح هاتف رقم 0 1 0 5 1 7 وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته